أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قوم bin qawmihi lanuxrjan makk وَرِيَٰتِنَا أُولَاتَ ٱلْأَندُنِّ فِى أُولَاتَ ٱلْأَندُنِّ كارين قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم feet. See our وَقَالَ الْمَلَأُ davun tum şaiben innakum iden khasirun فأخذتهم <تصفيق> الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثبين فأخذتهم الرجفة بحو في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كألمين الذين كبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فدعو رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسعى على wa وما... Oh That Alaikum birkat, birkatimin al sava ve ardi, واللكين كان بما كانوا يكسبون person Bayata Bayata Bayata أن <تصفيق> يأتيهم be'da <Sessizlik> de تبا على قلوبهم فهم لا يسمعون <تصفيق> تلك القرآن قص عليك من bu ve ebuvin qabil ya turaba la kafirin wa وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَيُوَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ Haqiqun ala an la aqula illallahu bi bay فأرسل ما يا إسرائيل قال إن كنت فَذِى بِيَائِنْ ve ida hiya dahu وَنَزَعَ عَيْنَ فَإِذَا هِيَ للناظرين قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قوم فر kom fame وجاء السحرة في رعون قالنا <Gülüyor> وانكم Falan فلما... فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا وار وليبونا لك وان قلب سويرين ووالقيس حره Oh إِنَّهَا ذَلَّمَكَ رُمَّكَرْتُهُ فِي الْمَدِينَةِ فِي الْمَدِينَةِ لِي تُخْرِجُ سوف تعلمون، لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلافثهم. Summa la usalibanna kum وَمَا تَنقُمُ مِن مَّا إِلَّا أن آمنا بآيات بآيات بَنَ فَرِيَ لَنَا فَغَرَوْا وَتَأَفَنَّا مُسْلِمِي وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ تَذَرُونَ مُوسَى اتى ذو رس و في الارض و يذرك ولادت يهتك وقال İzlediğiniz için mut tak فينظر كيف تملون ولقد أخذنا آلاف الرعون بالسنين ونقص من الثمرون و نقص من الثمرات لعلهم صدق الله